رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وليه الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد الرسول الله الصادق الوعد الأمين اللهم صل وتلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه المجاهدين الصادقين المؤمنين المستسدين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حفظنا الله ونعم الوكيل رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين أما بعد أيها المسلمون عباد الله فبتوفيق الله تعالى التقينا في اللقاءين السابقين مع الموت وشدته وفي اللقاء الثاني التقينا مع ماذا يجب علينا أن نقعله لموتانا عند الموت وبمشيئة الله تعالى لقاؤنا اليوم مع تغسير الميت أو غسل الميت وكيف يتجي وماذا نفعبه عندما نغسل موتانا وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أليه يصنب الميت برسق وشفقة ويوضع على خشبة الغتر متجها إلى القبلة وكل حركة من الأحياء مع الميت يجب أن تكون برزق ولين وشفقة لأنه في موطن الشفقة والرحمة والعطف وبعدما يحمل الميت متوجها إلى القبلة اعلموا أن غسل الميت واجب لأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان واقفا بعرفات فأحد الصحابة رضي الله عنهم وقع من فوق ناقته وهو محرم. فلقي الله في أرض عرفات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه ارسلوه بماء وسجر وكفنوه في ثوبين وفي رواية في ثوبين ولا تحمقوه وفي رواية لا تطيبوه ولا تخمروا رأسه ولا وجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا فقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه شعل أمر استدل به العلماء على وجوب غسل الميت والغسل تجهيز للكفن والكفن سترة هي تجهيز للصلاة على الميت الغسل تجهيز للكفن والكفن سترة بعدما نلبسه نرفع للصلاة علينا ونناشف أننا في الدنيا نرى أن عورة الرجل هي ما بين رته ورثبه، ونجد أن عورة المرأة في الصلاة كل جسدها عورة إلا الوجه والكفين ولكننا في الموت تساوينا جميع رجال ونساء في سورة الكفن. فسبحان من جعل الرجال يسررون كما تسر النساء في الأكثان فالكذر للرجل والمرأة من فوت الرأس بشبر إلى ما تحت الخدمين بشبر لأننا بالموت أصبحنا حظة لا ينظر لنا إلا لضرورة مَا بَعْدَ مَا يُلَمُّ النَّاسُ نِيَشَةً يُصْنَعُونَ بِرَسْلٍ لِيَتَوافَ إلى الْإِحْرَامِ لِتَأْدِيَةِ الصَّلَوَاتِ عَلَى الْجُهْوِ وَهِيَ دُعَاءٌ وَلُجُوعٌ إِلَى اللَّهِ أَنْ يَرْحَمَ مَنْ يَسْجُدُ فَسُبْحَانَ مَنْ أَخْلَانَا بِقُدْرَتِهِ وَسُبْحَانَ مَنْ أَمَاتَنَا بِحِكْمَتِهِ ومحره وسبحان من سلنا لنا الكفل بحكمته وسبحان من يذرنا جميعا بعظمته وسبحان من يحيينا يوما قيامة بكلمته إنما أمره إذا أراد سيئا إنما يقول له كنت يقول هؤلاء اعلموا ان الله تبارك وتعالى يقول في سورة عبس: قتل الإنسان ما أكثره من أي شيء خلقه من نصف خلقه فمذره ثم التبيل يكثره ثم أماته فأكثره فالذي يميث نعوه الله والذي سرع لمن خضره الله ثم أماتنا فأقرأها ثم إذا شاء ألترأها منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى واعلموا أن كل الذي ماتوا على كلمة توحيد لا دخل لنا بالكاثرين كل الذين ماتوا على كلمة التوحيد وآمانوا بملهج الله ورسله عليه الصلاة والسلام كل الذين ماتوا وغسروا غسرهم الآدم يولى بعدهم إلا اثنين وفي رواية إلا ثلاث الأول الذي لم يغسله بشر هو سيدنا وأبونا آدم عليه الصلاه والسلام نام. لما مات وقضى ملك الموت روحه نزلت الملائكه فغسلته وكفنت وسلطت على الرحم ونزلت معه قبره وقالت هذه سنه فيا بني ادم فالرجل الاول الذي لم يغسله غشر هو سيدنا آبا. رسلته الملائكة. الثالث الذي رسلته الملائكة هو سيدنا حنبلة ابي عامل راهب. خرج سيدنا حنبلة من عيج ارسي وعليج جلابه. عندما لا. ليلحق برسول الله فحيى ظلاد السيوف وشاء الله ان يترسل سيبنا حنفله في تلك المعركة وهو جنه جنه قال رسول الله ما محناه ان طاحبكم تغسله الملائك الثالث في رواية رواها الحاشق هو سيدنا حمزه بن عبد المطلب وهي روايه لا تحكي الا عليها رواه الحكم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سيدنا في عباس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما معناه خرج حمزة بن عبد المصنف وحظلة وهما جنر فرأيت الملائكة تغسل هنا إذن كل الذين ماتوا غسلوا من البشر إلا ثلاثة سيدنا آذة وسيدنا حظلة وسيدنا حظة بن عبد المصنف وكل الذين غسلوا جردوا من سيابه الا من سيابنا بين السرة ورصة جردوا من سيابنا عند الوصف ونحن جميعا سنجرد كل الذين غسلوا جردوا الا واحد من عجب سيدنا آدم الى قيام الساح واحد فقط في غضب صدر الأمر من الملأ الأعلى لا تجدون إنه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تقول سيدة عائشة بعدما دخل ليهبط رسول الله سيدنا عليه ما بقالب وسيدنا الفضل بن عباثة وسيدنا أسامه بن زيد من أهل بيت رسول الله وحب رسول الله تقول السيدة رعايشة فلما دخلوا ليغسلوا قالوا أن نجرب رسول الله من ثيابه كما نجرد موسانا أم لا وقص نجرب كما نجرد موسانا أم لا فأنت الله عليهم اللون. فلما ناروا استيقظ على فوق منادل في الحجرة النبوية في الفريقة يطمع صوته ولا يرى افره غسلوا رسول الله في سياه ولا تفردوه. فغسلوه في قميصه يقول الامام سيدنا عليه ونظرت لعدد ما يخرج من رسول الله كما يخرج من الاوال فلم ارى شيئا وشربنا صيبا لم نرى مثله وكان الخجرة كأنها خلق نفخ فخها حتى, حتى انما ما عرفنا ان نرفع عضو من اعضاء رسول الله كانه إلا وفع معنا بيسر وليم ومنافر ينادينا ارتبوا برسول الله فإلا هم ستكهونا فوجدناه ليراً صيباً حجياً وركيساً ومن ستة الريح الرجيس والرائحة الزجية ارتبنا سيدنا الفرم بن عبرات الناس يلنكسه في هذه اللحظة رسول الله قائلا محقا ارحني يا رسول الله تصبح تحت وكيني. فقلت حرص قلبي بسراكك يا رسول الله. وغطف نوخ في قميصه. بيضنا على الجليا فقل ما ايضا لكل دفع التريح من صوت القميص. وهكذا كل الذين غسلوا جردون انسيادهم. الا في رغميصه هو رحلة العالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بعد ذلك تعالوا تعالوا, تعالوا لنعيش بوعي ماذا نفعل عند غسل الميت انها قضية محملة غسل الميت له شروط وله فقه غائب عن أمة الإسلامية أولا اشترك في المغذل أن يكون مسلمة فلا نكرف موتانا في المستشفيات لكافر أو كافرة يشترك في المغذل أن يكون مسلمة لأن الغد عبادة والعبادة لا تصح إلا من مسلم وحبه ويشترك في المغتل أن يكون سقيها عالما لأحيان الغتل وكيفية ولذلك ندرس غتل مليت لنغتل موثانا وأبعث خيء إلا نغتلهم ندرس الغتل ولفعه لنبث مع المغتل لأن الغتل أمامه ويشارك ثانيا في المغفر ان يكون امينا تقيا ولعن يكلم السر يكسب السر ان يتر من نعم انه يوم يكشف فيه السر هناك عموات تراهم على خسبة الغسل وجوههم ناضرة ليها نوع لأنها يوم القيامة ستكون الى ربها معهم. وهناك وجوه على المسقط يعلم الله اذا نظرت لدفد الرجل من المعاطق تجده كأنيه انسوا بالنار قبل ما يوضع في الحرب. انه يوم السبت. المحاسب لا بد ان يكون امينا ان رأى فضرا ازاعه وان رأى حرا كتمه معه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا يقول في المقدس يقول ما معنى احنا مع الشديد من خصلا مليتا شكك معلش رسول يقصد الميت الموسي يا اما الخبر لا دخل لنا بهذا من غسل ميّت فكتب على وجهه غفر له الله أربعين مرة، ومن حفر له فأثنى له أجر على وجهك أجر كن الله إياه إلى يوم القيامة، ومن كسف له كسفه يوم القيامة من سندس وإثناط الجنة. اسمعوا الحديث فيه من غفل ميتا مسلما فكثم عليه لم يزع جره لم يزع لي لم, لم يأكل سوال ديوته ولا كانت خاترته كثم الأمر لأن هذا بينه وبين الله غفل له الله أربعين مره ومن حفر له فأجنة أي حفر له القبر فأقضره وأسلنه القبر فالذي يأخر القبر لمنين أسكنه القبر إنه مسكت تنفصنه ولن نغمج منه إلا في يوم القيامة من حفر له فأجنة أي أسكنه القبر اجري له لأجري مسكن أسكنه إياه إلى يوم القيامة لأنك عددت له مسكن لك أجرته عند الله يوم القيامة. انظروا الى ثواجح حفر الكبور. من فينا يشيع جنابه. من فينا يعرف حطره. من فينا يعرف غسلا. انها خضايا متروكة. المغسل الان. المغسل الان درجته في الامة الاسلامية. اخر مغسل اموات. لا تسلم عليه رجل محمل مغسل هذا في الامه الاسلاميه هي له شغله لاننا جميعا سنروح او يوما فينا يجي ويصغث بعضنا بعض المغسل العام واحمل المقابر من الاحياء الذين يتولون غسلنا ودفننا في مؤخره في الامه لا نكذبهم لا ندرس لهم غسله لماذا لا نحسن لا يراجع اماما الصفات لماذا لا نكذب المفسدين ولا ندفعهم امتحانا ونرى الله والله وصفه هناك مقصرون لا سلا لهم ولا درايه هناك اناس ينحزون الحواس يتاجرون في اجسادها بعض الدرد الدرد. تيصغوا يا أمة الإسلام فضية خطيرة المغز يجب أن نؤحد له امتحان ملحد الموت أي النبي يتولى إنها بلى يؤحد له امتحان ماذا يأخذ من كل رسول الله إنها فرقة على هامح اللقاء للباقي الله المخز النغز اللهم المفش والشرط المغز أن يكون مسلما أن يكون أميما كثورا أن يكون في خجر بعد ذلك رسول الله يقول في الحديث ما معناه ليغسل موتاكم المأمولون رواه ابن ماله ليغسل موتاكم المأمولون من يغسل الآن مغسل الوظف مغسل مغسل يعتني على خزان أجرة أين الأمانة أين فئه المغسل فيسلبوا يا عباد الله ليهسل موتاكم فالمؤمنون بعد ذلك الميت ينجح إلى الجنة يبدأ المغسل كم هذا يا المية من المغسل لانا الخزة عبادة ولا خزة لكل عبادة للنيا لقول رسول الله انما الاعمال في النهاية. إزالة ما على جسد الميز من وسخ ودم برفق وهدوء ثم ماذا يكون الماء باربا الا اذا اضطررنا لان يكون دافئا لازالة امن فلا بحر ويكون دافئا على حضر الحاجة يبدأ المهرب بسم الله وعلى ملة رسول الله ويعجل الميز برفق ويزند الميز من بحر في الموضوع سائدين مع المحصف اثنين او ثلاثة بالكثير. لا ننظر الى الليل ولا ندعه امام الناس <تصفيق> إنما في حجرة مطلقة لها لا يفهم مع المغسم الجمهور إنما واحد أو اثنان أو ثلاثة يُعذر الميت ويُثنب من ظهره ولا يُثنب لأن الجلوس فيه أهانة احتدال بين الجلوس وبين النوم وصف بين بين ولا بأس أن يقول المغسم اعتذر يرحمك الله لماذا؟ لأن الميت يعرف من يغسمه ويعرف من يكسمه ويعرف من نصلي عليه ويعرف من يدفنه لأنه في انتظار رجوع الروح في الحضر لنسأل من ملائكة الحضر فيعتدل يعتدل في مغزل برسل بسم الله وعلى ملة رسول الله ثم ماذا يبدأ يضع المغزل لفاكة على يده لا يمس جسد الميت بيده ولا يمث العورة بيده وهناك سترة فيما بين السرة والمسرة يبدأ المغزل فيعصر البصن عصرا غفيقا عصراً برد وليد وسهولة. <تصفيق> الان يخوت الان ما يُغلى الفضلات لأن أر المختل يغسل ما أصب الكسر ليُصفِر العور ويُلذير وبعد ذلك المُسحِرَة التي كانت على يده كان غسل العورين ويمسك خرقة أخرى ويجوارها بخور حتى لا تذاع الرائحة بخور يطيب المكان وبعدما يلذير يبدأ الميت في غسل يبدأ المختل في غسل جسده للوضوء ثم يلطف. ويملح كما الليل ولا يدخل الماء أيضا كما في, في الاسبوع الماضي ينفّق الثنا بجرقة مسلّك بالناع ثم ينفّق الأمس ثم يكثر وجهه للوضوء ثم يوضئه وضوء الصلاة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يغتسل نبلا إذا نبى ما ذي ما يمنها بالماي ثم أي بأعضاء الوضوء أولها وبعدما يوضع الميت لا نأخذ منه بسر اذا كان هناك وفق في الاظاثر نزيله بعود البرس ولا نأخذ بسر ولا نقص شعر ولا نحلق شعر ولا نأخذ بسر لان الميت ينقى الله بما هو عليه وجاء السؤال من سلة فرح المهزل وسلة فرح الناس رجل غنى سلقوا قبل الختان، فقال الرجل الاحسن الولد بعدما مات قال المحسن سكيه نعم فخسنوا الولد وتصعوه وقلت من أرض. لماذا فعلت ذلك؟ قال قال لي الناس ذلك قلت له او ما علمت ان الكتام صحارة هذه الصحارة مصالب بها الاعياء فقط تخسنون الصحن بعد موته الصحن لا يخاند والبنت لا تدعن بعد الموت. ولا نأخذ شعرا ولا غسرا ان ننزله ونصيبه ونسركه الى الله على حال حتى لو وقع منه حعور نضعه حركبا ليساقى الى الله ان انا بعدما وضعناه ماذا نفعل بعد ذلك يبدأ المهذب فيصعب الماء على طهر والوجه والازنين برث والشبش الايمن من الامام والشبش الايصر من الامام ثم يقلبه على جمعه برث الشبح الايمن من الخلق ويجعل الشبح الايفر من الخلق بماء وصدر او ماء وصابون فيغسله وفي كل غسلة يزيلها بالماء الخالق هذه واحدة ثم الثانية ثم الثالث وبجواره بطور وصير وبعدما ننتهي من الغسل لقفة واحدة من الامة الاسلامية لقفة واحدة غير خام الومد بلد من جناس المسلمين أناخدهم بالله حينما يسمعوا كلمتي أن يبلغوا أهلاهم بترك هذه العالم بعدما يمتاح المغزل من تقليل الميس يقوم المغسل ببرم قصر ثم يدهدها صابونا ويدهدها بالعلم في دبر الميس إنها جاهمية النخل جحالة، الميس يخشى فصلاً، تكن يا عباد الله الخلف. لا يبقى في منافذ الميت ابدا لانها ايهانة نوضع الخطل فقط بالمسك وماء الورد والطيب والعود والبكور ان يبخر لا بكور حود يعني له جرب انما له ريحه نوضع الخطل بالمسك بماء الورد بين الاليا كين فقط دون حشو بعنف ولا إبخان نحن في غفنة لا تهينوا أمواكا بإبخان قطن فيه هذه إهانة ندخل الفر فقط ممسكا مخيبا بين الهليتين فقط دون إبخان وبعدما يوضع القطن وإن ترك فلا باء فألم الميت لن ننزل منه شيء نضع المسك والطيب على الجدهة لأنها مكان السجود لله وعلى الحن والسم واللحية وتحت العنق والابطين والسرة وما بين الرسغي وأصابع القدمين أعضاء السجود التي كانت يرتجي إلى الله نضع عليها صيبا ونصف الإمام الرسرين بلا ميّت للنسك بعده و بعدما نصلي به نعتي بالكفن سناقة أثواب لرجل وحمحة للمرء الكفن بعدما نحشر المجلس نتفرق بابنا كماما بحوق ويرنع لألا ينقلنا الكفن ويحقق الكفن مطيبا صاحرا عبيبا نخيا مبخرا ممسوطا نطيب الكفن الأول والثاني ونترك الثالث بعدما كثلنا الرجل وكثلنا المرأة قبل تكفين المرأة الرجل في ثلاثة والمرأة في خمس إزارا هنا غير السرور والرضا، فمن فر هنا تودالس لف في شماله الكفن شبر أو طراث أو أصحى وشبر تحت قد غي أو أصحى ويربط الكفن وبعد ذلك يحمل الميت على الأعناق إلى أيله إلى ربك يوم إزال المساف إلى ثلاث على الميت وبعد ثلاث إلى عينه إلى أرسطه فأكبر إلى الحمد ماذا نفعل بمثلنا بعدما نفنى؟ وكيف نجلس على الخر وكيف نستغفر ولا سؤال الملكين ونصيغة الاسئلة ونصيغة الادابة وماذا في القبر من فكرة وموضوع لقائنا ان شاء الله في الاسبوع القادم غير القادم ولا تقولن لشيء انه ساحل ذلك غدا الا ان يقاع الله رضو رب رضك اذا نسير اشتق الله عباد الله اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والتائق من الذنوب كما من لا زمرنا ودعوا الله يستجب لكم واستغفروه واغذر لكم الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر والصلاة والسلام على سيد البشر الشفيع المشفع في المحشر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما اتصلت عين بنظر وسمعت أولهم بخضر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 اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارض اللهم عن سيدنا أبي بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا عليه وعن سائر أصحاب رسول الله أجمعين إخوتي عباد الله أستأذنكم دقيقة واحدة بأنني نفيد أن أقول لك, لك يزال ما على جسد الميت في الغذر من نجاسة أو دم برس, برس كما يزال ما على جسد الميت برس عند الغذر النسوق إذا كانت هناك لسوق على جسد الميت جلد لمرض تزال وتنزعوا برستر يقول الفقهاء فإن لم تخرج النصوط إلا بالنحن نركت كما هي حتى لا نهينا الميت ونصب الماء فوقها صبا هذا أبلغه إلى حضراتكم لنحطط لأنفسنا وعليكم أيضا أن تدرسوا فتح المغسر وتمتحهون وتختبروه ورحم الله زمنا كانوا صالحون يوفي بعض أعضوهم في وصيته نغسلني الشيخ سنان أو نغسلني سنان لأنه يعلم أنه فقيل نزر إلى شفهم وذا كنا نعتني بالحلاق الذي يحلق شعرنا ونعتني بالحائش أو السرز الذي نفضل صودنا فلماذا لا نعتني بالمغسل وتفجدك لا سنخرج من تحت يد المغسل إلى لقاء قيوم السماوات والقصر فسيدنا أبو بكر لحرسيه على إن غسل أرصى أن تغسله زوجته السيدة أثناء بنت عميل لأنه نعلم فتها وهي أولى ناكدة والسيدة عائشة تقول لو استذبرت من أمري ما غدى على رسول الله إلا نساء